عينَي يَشرَبُ بِهَا عبَادُ اللهَّهِ يُفَجررونهَا تَفجير يُوفُونَ بِ النَذْرِ وَيَخافُونَ يَوْمَن كََ شَرُّْهُ مُسْتَطير وَيُطعمُونَ الطَّعَامَ عَلَ حُبِّهِ مِسكينَ وَيَتيمَ وَأَسِير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 وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا اينما فيها تسما سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام من ثرى واذا رايت ثم ما نعيما وملكا كبيرا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 وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا آَمثالَهُم تَبْدِيلا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا